بسم الله الرحمن الرحيم سسب اسم ركَ الع الذي خلقَ فَسى والَّذ قدَ فهد والَّ أخرجَ المرع فجهُ أث أن أأَحوى سنقرئ كَ فَلاسَ إلا م شاء الله